يا أَهْلَ الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فقال الطّ.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 يخفص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بطنقار يؤده إليك ومنهم